بوك تو أربعة وسبعون أربعة وسبعون باتي رجاء الشيء رجاء الشيء هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك اقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. <تصفيق> هل يمكنك تظهير الصوره تحميض الفيلم هل يمكنك تظهير الصور تحميد الفيلم لا <تصفيق> فوتوي الصور موجوده على السي دي <تصفيق> الصور موجودة في الكاميرا. موجودة في الكاميرا. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك La الزجاج تالف. الزجاج تالف البطارية باتريا مال البطاريه فارغه البطاريه فارغه شو غلادي لا هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص شو بيو بوريجي هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار؟ شو بي هوس ألومتاين أوفايريلون؟ هل معك كبريت أو ولاعه؟ هل معك كبريت أو ولاعه؟ شو بي هوس هل عندك منفضه سجائر؟ هل عندك منفضه سجائر؟ شو في <تصفيق> سيجاروين؟ اتدخن أتدخن السيجار؟ أتدخن السيجار؟ شو أتدخن السيجار؟ أتدخن أتدخن <السجار> الغليون؟, <تدخن الغليون>